وصف نفسه بالاستواء على العرش ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا وأنه الرب وحده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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الآية واستوت على الجودي الآية ونحو ذلك من الآيات وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله وللمخلوق أيضا استواء مناسب لحاله وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاه ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تقدم ايضاحه وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور الأمر الأول أن جميع الصفات من باب واحد لأن الموصوف بها واحد ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من فمن أثبت مثلا أنه سميع بصير وسمعه وبصره مخالفان لأسماء الحوادث وأبصارهم لزمه مثل ذلك في جميع الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك من صفاته جل وعلا ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال الأمر الثاني أن الذات والصفات من باب واحد أيضا فكما أنه جل وعلا له ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق الأمر الثالث في تحقيق المقام في الظاهر المتبادل السابق إلى الفهم من آيات الصفات كالاستواء واليد مثلا اعلم اولا أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا لأن اعتقاد ظاهره كفر لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان أو وقت الحاجة إليه واحرى في العقائد سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سبحانك هذا بهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث فبمجرد إضافة الصفة إليه جل وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق وبين شيء من صفات المخلوقين وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافات الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جره إلى ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها اولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله جل وعلا بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو قال متنطع بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك لنعقلها قلنا أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات فلا بد أن يقول لا فنقول معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هو كما أثنى على نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد وأن الحق فيها متركب من أمرين الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والسلف الصالح رضي الله عنهم ما كانوا يشكون في شيء من ذلك ولا كان يشكل عليهم ألا ترى إلى قول الفرزدق وهو شاعر فقط وأما من جهة العلم فهو عامي وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد ومراده بالسبعين سبع سماوات وسبع أراضين فمن علم مثل هذا من كون السماوات والأراضين في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل فإنه عالم بعظمة الله وجلاله لا يسبق إلى ذهنه مشابهة صفاته لصفات الخلق ومن كان كذلك زال عنه كثير من الإشكالات التي أشكلت على كثير من المتأخرين وهذا الذي ذكرنا من تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به والإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعه ويروى نحو قول مالك هذا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنها والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته